ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها ستجدون آخرين فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ تَكُونُوهُمْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُوا فأخذوهم وقتلوهم حيث تفشتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا